நபி நாயின் الذي انا اخي من இல்ல ஐ عَلَّامِ النَّاسَ بِمَا ضَلُّوا بِهِ لَهْدِمَتْ لَهْدِمَتْ صَامِمٌ وَضِيَاعٌ وَصَلَاتٌ وَسَارِجُوا يُكْرُ فِي هَذَا وَنَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَلاَ حُكْرًا لَّنَا اللَّهُ مَن يَعْفُ إِنَّ اللَّهَ غَلَّقَوِي